والله العظيم لو شلت شويه تراب من طريق الناس لشكرك عليها لو ن م ل كنت ح د س ه ا وبعدين قلت حرام معملتليش ا ح ا ج ة فرفعت إ ي د ك ومموتهاش ا لشكرك عليها لو بوس إ ي د أ م لشكرك عليها لو ص د ق ة بتمره بخمسه ساغ ب ت ع ر ي ف ة لو ا ب ت س ا م ة في وجه بني آ د م لشكرك عليها الشكور لا يمكن تعمل ش ي ء إ ل ا لما يشكرك عليه انتوا متخيلين الاسم ده من اسماء الله الحسنى ي خ ل ي ك عندك م ع ايه طموح رهيب ليه طموح ليه طب ما ن ت قاس انت كل ما هتعمل ح ا ج ة ح ل و ة هيشكرك تخيل بقى في الاربعه وعشرين س ا ع ة ك د ه ت خ ي ل معايا طب انا دلوقتي بسجل ا ل ك ل م ة دي طب انا بسجلها ب ن ي ة ايه عشان اساعد الناس حيشك... والله ان شاء الله هيشكرني عليها طالما نيتي لله طب و ح م ش ي من هنا هكلم امي س ل م عليها هيشكرني عليها طب, طب وبعدين طب, أنا... طب كل ما اعمل ح ا ج ة يشكرك طب أنا حزود. هو يزود. خلي بالك. الشكور لا يمكن يشكرك على قد ما انت عملت مسموش شاكر اسمه شكور لازم يشكرك أ ض ع ا ف م ض ا ع ف ة للجهد الي ل انت ب ز ل ت ه الله العرب عندهم في ا ل ل غ ة يقولك د ا ب شكور يعني ايه د ا ب شكور ا د ت ل ه ا علف قليل فدتني انتاج غزير ح ا ج ة ل ي ل ه ق م ت م د ي ا ن ي ز ي ا د ة لازم يبقى أ ك ت ر بكتير العرب يقولك ارض شكور تديها ميه قليله تديك زرع كتير شكور الله شكور تديله عمل قليل يجازيك عليه اضعاف اضعاف الجهد الي ل انت بذلته ل خ ي ل بقى الطموح أ ب و ا ل ل ه العظيم أ ن ا بعد ما ه س م ع ا ل ح ل ق ة دي ح ز و د هتزود إ ي ه هعمل خير حيشكرك أضعاف مضعفة أ ب ح ز و د يشكرك أ ض ع ف م ض ا ع ف ة ق ب لغايه فين إ ل ى ملا ن ه ا ي ة يلا نزود شاف الطموح أ س م ا ء الله الحسنى ايه الروعه دي يعني دي بتخليني أ ن ج ح في الدنيا دي بتخليني أ ص ل ح وابني الشكور يا ج م ا ع ة مهندس الصوت الي ل قاعد معايا دلوقتي واحنا وبيسجللي لو نوى وهو بيشتغل دلوقتي علشان الناس تستفيد ف ح خ ل ي الصوت كويس لازم يشكرو ا عليها الناس الي ل بتسمعني دلوقتي وانتوا راكبين ا ل ع ر ب ي ة فقرر ان ه ه و ك د ه هيقوم ر ف ع التلفون و ط ل ب ابوه بابا انا بسلم عليك ماما ن ا بسلم عليك ه والله ليشكرك عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ا م ر أ ة شوفوا ب ق ى المثل الاكستريم يعني المثل العكسي ا م ر أ ة بغي بتمارس م ه ن ة في منتهى السوق الي ل في ا س و أ م ه ن ة في الدنيا بغي بتشتغل في هذه ا ل م ه ن ة وجدت كلب عطشان فقامت م ا ل ي ة جزمتها م ي ة و م ش ر ب ه ا فشكر الله لها فغفر لها معقوله لو أ ل ف عالم دين جت قدام و ا ح د ة بغيه عملت موقف زي ك د ه مش ه ي س م ح ه ا لكن الله شكور وجد في قلب الست دي إ ن س ا ن ي ة فشكر لها فغفر لها د ه دي مع الست الي ل بتشتغل الشغلنه دي فما بالك أ ن ا و إ ن ت يلا الشكور يلا يا ج م ا ع ة يلا الطموح يلا نزود يلا نشتغل يلا كل واحد يعمل خير على قد ما يقدر وينتظر الشكور ح ي ش ك ر ه قد ايه وساعتها حقيقي ب س م ة أ م ل ج م ي ل ة شكرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله